مَنْ كَانَ يُرِيدُ الْعَاجِلَةَ عَجَّلْنَا لَهُ فِيهَا مَا نَشَاءُ لِمَنْ نُرِيدُ تُمْجِعْنَا لَهُ جَهَنَّمَ فَيَصْلَاهَا مَدْمَمًا ۖ نَدُحْرًا وَمَن أَرَادَ الْآخِرَةَ وَسَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا كُلًّا نُمِدُّهُمْ بِهَا أُولَئِكَ وَهَٰؤُلَاءِ مِمَّا أُنْعِمَ رَبُّكَ وَمَا كَانَ عَطَاءً كَمَحْظُورًا انظُر كيف تفضلنا بعضهم على بعض وللآخرة اكبر درجات واكبر تفضيل لا تجعل مع الله الهًا اخر فتقعد مذموما نخذولا وقضى ربك الا تعبدوا الا هُوَ بِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا إِمَّا يَدْرِغَنَّ عَنْكَ ذِكْرَ أَحَدِهِمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَخِفْ إِبْلَهُمَا جَنَاحُ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُرْبُ رَبٍّ يَرْحَمُ هُنَاكَ نَارٌ ضَيَّانٌ صَغِيرَةٌ رَبُّكُمْ أَعْلَمُ بِمَا فِي نُفُوسِكُمْ إِنْ تَكُونُوا صَالِحِينَ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا